أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات ونرضى وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كثروا عما أنذروا معرضون أَلَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ أَمْلَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ تُنِبِّئُونَ بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِهَا أَوْ تَأْثَرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ لَّنْ صَادِقِينَ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 يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد صدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعداني لي أنخرج وقد خلت القرون من قبلي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 فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر خاعاد لذنذر قومه بلحطاف وقد, وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتافكنا عنا لهتنا فاتنا بما تعيدون إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكن يأراكم قوما تجهلون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 كذلك نجزي القوم المجرمين ونقدم كناهم فيما إمكناكم فيه وجعلنا لهم وجعلنا لهم سمع وأبصار وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من شيء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 أولئك في ضلال مبين أو لم أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعย بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير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 كأنهم يوما يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم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 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن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 إن تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزلوا الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها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 فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضي ينظرون ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم لمروا فلاو صدق الله لكان خير لهم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 يكت يضربون وجوههم واذانارهم ذلك بانهم متبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط امالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان الله لا ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصامرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول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 إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يوتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج الضوانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم, فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغلي وأنتم الفقراء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 ظننا بالله ظن سوء عليهم دائرة سوء وغضب الله عليهم ولا علىهم وغضب الله عليهم ولا علىهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيره وللله جنود السماوات والرض وكان الله عزيزا حكيما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 فمن كثف إنما ينكث على نفسه وما نوفى بما عاهد عليه الله فسنوته أجر عظيم سئقول لك المخلفون من العرب شوالتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وَلَمَن يَمْلِكْ لَكُمْ الله اللَّهِ شَيْئًا نُرَادُ بِبِكُم ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بكم, وأراد بِكُم نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ غَنِئْتُمْ الَّذِي يَنْقَلِبُ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ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 ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها لنهار ومن يتولى نعذبه عذابا ليما